ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده ننزل الملائكة بروح من أمره على من يساء من عباده أن أنذروا أنه أنه لا إله إلا أنا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما عم يشيكون خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ان كن ولكم فيها جمال حين حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بارغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغان والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلموه وعلى الله قصد السبيل ومنها شائر ولو شاء ان يهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء فأنبتنا به شرابا ومنه شجرا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ في الأرض مختلف الألوان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِهِ يَتْذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاكُنُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِجًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيكَ وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ أَرَبَّ النَّجْمِ هُمْ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 إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إكمُم إلَاحِد فَالَّذينَ لَا يُؤْمِونَ بِالآخَِةِ قُل بُهُم كَِةُ وَهُم مُسْتَكْ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 لِرَبِّكُمْ قَوَادُ أَسْطُرِ الأولين لِيَحْمِلُوا قَالَ أَسْطُرِ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِنُوهُ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ علم. كما الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القياد فخر عليه مستق وَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفُهُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وعلى الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ إِنَّ الْخِزِيَ الْيَوْمَ وَالْسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهُمْ فَالْقَوْلُ سَلَما مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ إِنَّ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ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 جنات عدن يدخلونها تشري من تحتها الأنهار لهم لهم فيها ما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 كَذَلِكَ كَفَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا وَلَمْهُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَأْسَوْنَ بِسَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا مَا عَبَدْنَا مِنْ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم وَهَلَ عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّارُوتَ فَمِنُمْ مَنْ هَدَ اللَّهَ ومنهم الحقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وَإِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدَى مَنْ يُضَلُّ وَمَا لَهُمْ, وما لهم مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْوَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بِنَائِدٍ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِن بَلَوَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُم ولكن أكثر الناس لنا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدَنَاهُ أَنْ يَقُولَ لَهُوْكُمْ فَيَكُومُ وَالَّذِينَ هَاجَعُوا فِي اللَّهِ مِنْ عادوا يظلمون لنبوئن انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون ولم أرسل من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن طُبِعَ نَا تَنَوُّ نَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالذَّبْطِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزلَ إِلَيْهِمْ افا امن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او اي يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمَعْجِدِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفْ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَأُنْفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءًا يَتَفَيَّأُ ضِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ يَتَفَيَّأُ ضِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَأُمْ سجداً لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَلَا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ من فَوْقَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياما يفرهبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ أَنْصِبًا أَفَغَيَّرَ اللَّهُ حَقًّا تَتَّقُونَ وَمَا عَابَكُمْ من نَنْتِن فَمِنَ الله عاكِثا ما اذا مسكم الضر فإليه تجأون وَثُمَّ اذا كشف الضر عنكم اذا فليقمن من منكم بربهم يشركون ليكفوا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف ويجعلون لمالا يعدمون نصيبا منا عذقناهم الله لا تسؤن نعم ما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا جاء بشرا احدهم بال فَوَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَمَيْنِ وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَضَيْمِئٍّ يَتَوَرَّأُ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُؤْمٍ آبَ ايوم سيكه علىهن ام يد السهو في التراب الا ساء اما يحكم للذين لا يؤمنون بالاخره وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِذَنبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ لَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُ وَتَصِفُ أَنْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْلِطُونَ قُلْ إِنِّي لَقَدْ أُرسِلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهَوَى وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا أن ونزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدا وهدا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنت أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون كُم في الأنعن مِ عد نَصبكُم مَا فيِي بطُه م بَيد فَص وَدَنبَن خَ ص وَدَمِنَّ لَبَنًا خَالِصًا سَائِظًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ ثَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِدُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلنا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمون كيلا ومنكم من يرد الى ارض الاعور لكي لا يعلم قادير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا ببعض رزقهم لا ما ملكت ايمانهم فهم فيه أَفَبِنَغْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ من طغى بات اف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يهم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تنطوي بوالله الامسان ان الله ما يعلم وانتم لا تعلمون برحمن اللههما تلا ابدا مملوك كلا يقدر على شيء ومن رزقناه ما هو منا رزقا حسنا فهو ينفق منه فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوه الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكى لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما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 وما أمر الثاعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرزكم لأمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة لعلكم تشكرون أَلَمْ يَعْرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُمَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَانِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيٍّ وَاللَّهُ جَعَلَنَكُمْ مِنَ النَّاخِلَةِ الظَّلَالِ جَعَلَ لَنَا مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ لِكَيُتِمَّ نَامَتَهُ عليكم لعلكم تسلموا فإن تعلوا فإنما عليك البلاب المبين يَعْرِفُونَ نَعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم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 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا فَاللَّهُ رَبّنَا هَؤُلَاءِ نَسْأَلُكَ أَن تَهْدِيَهُمْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَأَنْتَ الْمُهْدِي وَأَنْتَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَوَلَّوْا مُنْفَكِّينَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ زِدْنَاهُمْ عَدَادًا فَوقَ هَذَا بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ بسم الله وبشرى للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وائتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفره بعد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَوَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَيَةً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَبْلٍ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْضَامِ الْأُمَّةِ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا كي يظل من يساء ويهدي من يساء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوقوا السوء وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا انما عند الله هو خير لكم انما عند الله هو خير لكم ان كنتم طالب موت ما عندكم ينفد وَمَعَ عِنْدِ اللهِ غِبَاقٌ وَلَا يَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَن عمل صالحا ذكرا او انثى وهو مؤمن فلا نحييه فلنحييه حياه طيبه ولا نجزينكم اشراهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ أَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوهُ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مُبَكًّا بِالْحَقِّ قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الذين آمنوا وهدى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 إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيءٌ ما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 ولكن من شرح بالقذر صدرا فعليهم غضب من الضراء ولهم عداب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 يا متى كل نفس تنتج عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وان فبلا وضرب الله مثلا قريه كانت امنه وطمئنه ياتيها ياتيها نسقها غدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعب الله فأداقها الله لباس الجوء فأذاقها الله لبناس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَدَابُ وَهُمْ ظَالِبُونَ فَكُلُوا مِمَّا عَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدوه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين وما أهل لغير الله به مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَةُ كُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَابٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَهُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ ان الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون متع عن قليهن ولهم عذاب أليل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 شاكرا لأنعمه اجتباه وهدياه إلى صوات مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أرحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا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 فيما رانوا فيه يختلفون ادعو إلى سبيل عبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجهدهم بالتي هي أحسن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 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِيهِ وَلَا تَكُفِيهِ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ